دماء المسلمين بكل أرض تراق رقيصة وتضيع هدر وبالعصبية العمياء تعدوا ذئاب ما لله دماء المسلمين بكل وتضيع هاجرا وبالعصبية العمياء تاجرا بآب ما رعت لله قادرا وصيحات الأرامل واليتاما تفتت أكبدا وتذيب صاخرا وليس لهم مغيث كأن الناس كل الناس ساكرى وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صاقرا وليس لهم مغيثا أو معينا كأن الناس كل الناس ساكرى رِذًا بِن تَرَى قُوَّةً